دياركم ثم ما اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هاؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم فَرِيقِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ تُنكُم أُسارَة فادُوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم أَفَتُمِنُونَ فِي بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يفكر لا يفعل ذلك منكم إِلَّا إلا خج في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقف فَنا من بديج بوسُ ل وَآتين ع سَبنَ ممَد الباتِ وَأَذناهُ بوح افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم مَا ما